الذين يتبعون قسولا النبي النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثواعي والودي في الثواعي والودي ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون قل رسول الله ليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعجلون